هذه فوايد تتعلق بسورة الكهف من تفسير قاسم محاسن التأويل قال تنبيهات في بعض ما اجتمل عليه هذا النبأ من الأحكام اللطائف والفوايد الساميات الأول قال سيغطي في الإكنيل وقد أشرنا إلى بعضها نقلن عنه بس ما ذكرناه فأحببنا أن نقرأ جميع الفوائد التي ذكرها تعلق بسورة الكهف هذه السورة العظيمة التي اجتملت على قصص عظيمة قصها الله سبحانه قال السيوطي في الإكليل في هذه الآيات أنه لا باس بالاستخدام واتخاذ الرفيق كما صنع موسى مع يوشع فإنه استخدمه وكان يعمل له وهكذا اتخذه رفيقا في سفره ويخدمه. لا بس بالاستخدام واتخاذ الرفيق والخادم في السفر واستحباب الرحلة في طلب العلم أي والله ما أجملها من رحلة الناس ترحل في الدنيا وفي علوم الدنيا إلى أبعد ما يكون من الأرض من أجل الدنيا وربما يقحم نفسه في بعض البيوت من أجل يتعلم اللغة الإنجليزية أو غيرها من لغات في بعض البيوت بيوت الكافرين من أجل أن يأخذ اللغة مشافهةً ويرحل في طلب علم دنيا وأنت ترحل في طلب علم يقرِّب إلى الله سبحانه وتعالى ترحل في طلب العلم يرفع الله أهله درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وأنت ترحل في طلب علم ترفع به عن نفسك الجهل فما أجملها من رحلة أنت ترحل في طلب العلم تعود إلى أهلك نافعا لهم مفيدا لهم موجه الناصحا مرجعا قبلة لهم فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يسبقه في الدين وينذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون وكم من فوائد وكم من عوائد تعود على الفرد الراحل في طلب العلم وعلى مجتمعه يستفيد منه جدا واما اولئك نظراؤهم كثير إن كان رحل للطب فنضراءه كثير وإن كان رحل لبعض علوم الدنيا فنضراءه كثير وأما أهل العلم غليل ونفعهم عظيم وهذه علوم لا باس بالرحنة إليها الطب مما ينتفع به الناس ما ينبغي إهمال الطب والله من الأمور التي يحتاج إليها أهل الإسلام جدا فالطب مهم لذلك اشار الشاف إلى أهمية الطب وأنه مهم في حياة الناس وفعلا مهم من يعتبر من أزكى العلوم ومن أنفعها أن يفيد الإنسان أخاه المسلم بعلاجه بنفعه فيما يتعلق ببدنه وصحته هذا خير والناس الآن تذهب لا أمكن بعيدا لضعف الطب عندنا في اليمن ولو انبرى شباب أذكياء لنفع بلدهم ونفع المسلمين في بلدهم وهيأت لهم الأسباب من قبل الدولة ومن قبل أهل الشان له حصل به من نفع عظيم والله وهو مفيد جدا قال بعض الاخوه وكنا في مكان في الجوازات نصلح في الجوازات وكان يقول له خل ولدك يا فلان يا فندم يطلب ولا علم عند بملال انا ابو ملال يطلب عند العلم قال لا انا اريد اذهب اتعلم الطب اتعلم الطب قال لا الطب ايش قال لا لازم انا اذهب لمصر مع وجود دكاتره حقنا هناك <تصفيق> <تصفيق> <تضحك> اشتبهوا بالطوق قال قال لازم ننتقل لمستشفى تعالج موجود الاطباء حقنا موجودين هنا فبعضهم اذكياء في اليمن لكن ما وفر له ما يحتاج من يحتاج اليه من الانيات التي يقيم بها العمليات الكبيره والله بعضهم في اليمن اذكياء جدا لكن فقر البلاد حصل ما حصل من الضعف وهكذا لعدم الالتفات اليهم والعنايه بهم يحصل ضعف الا هؤلاء كما يسمونهم بالكوادر التي ينبغ العنايه بها فينفع الله بالطب وحصل إهمان فيه وحصل عدم استغلال قدرات الشباب في هذا المجال جعله يقف إلى حد معين فينبغي أن يعتنى بهذا مع استقامته ومع خضوع هذا العلم لشرع الله سبحانه وتعالى وعدم خروجه عن شرع الله قال قال راح <تصفيق> قال واستحباب الرحله في طلب العلم واستنزاده العالم من العلم اي وهذا ايضا ما يحتاج اليه واشرنا اليه قبله وأن العالم لا يستغني عن العلم وقل ربي زدني علما أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلب زيادة من هذا الخير العظيم وهذه الكنوز العظيمة من العلم ولم يأمره بالاستزادة من شيء غير العلم فالعلم قوام الدين ولا يقوم لأحد دين بدون علم سيتعب ويفعل أشياء بجهل وربما يتلف ولسأ الله العافية فالعلم مهم في حياة الإنسان العلم الشريعة فما أدري لماذا هذا العزوف من كثير من أبناء المسلمين عن علم الشريعة وتعلمه منه ما هو واجب عيني على كل فرد أن يتعلم علم الشريعة فيحتاج إلى تعلم الصلاة احتاج إلى تعلم الزكاة إن كان من أرباب الأموال تعلم الحج العمرة إن وجبت عليه وغير ذلك مما يزاول في حياته من عباداته تأجر علم وترتكز على العلم فنيش الاستغناء عن هذا العلم هذا حرام الله هذا حرام الاستغناء عن العلم والالتفات لغيره عن العلم الواجب هذا ما يجوز قال واستزادت العالم من العلم واتخاذ الزاد للسفر وأنه لا ينافي التوكل نعم لا ينافي التوكل اتخاذ الزاد للسفر وقد عاتب الله أهل اليمن إذ كانوا يسافرون من غير أن يتخذوا السفر أو من غير أن يتخذوا الزاد ويقولون نحن المتوكلون فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله وتزودوا خذوا الزاد وهذا لا ينافي التوكل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أنتم على خير وعلى دين وعلى اعتماد على الله هذا شيء جيد لكن هذه أسباب لابد أن تتخذ في الأسفار تخاذ الزاد وأن لا ينافي التوكل نسبة النسيان ونحوه من الأمور المكروهة إلى الشيطان وما أنسانيه, أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فتنسب هذه الأشياء المكروهة والمدمومة إلى الشيطان من الأمور المكروهة إلى الشيطان مجازاً وتأدباً عن نسبتها إلى الله تعالى ولم يظن ما أنسانيها إلا الله والله خالق كل شيء سبحانه لكن مثل هذه المكرهات تنسى هذا الشيطان الرجيم وما أنسانيه إلا الشيطان فهو يسعى في أن ينسى الإنسان صلاته وأن ينسى الإنسان طاعة للناس سبحانه وتعالى وأن ينسى الإنسان كل ما ينبغي أن يعتنى به وأن يذكر فهو يسعى في أنه ينساه ويدهل عنه ويسعى في إشغاله أيضاً عن عباداته فإنه حريص على التشويش على الإنسان في أعظم المقامات بين يد الله سبحانه وتعالى في صلاته مقام صلاته فيأتيه اذكر كذا اذكر كذا بما لم يذكر بعد حتى يخرجه عن الخير فحسبنا الله نعم الوكيل فليست لنا قوة ولا حول على هذا الخبيث إلا بالله سبحانه وتعالى راحت لنا ال... راحت مرة ثانية وليش حقه كذا يروح هي ليت كتاب القاسمي هذا موجود عندنا هنا ممتاز جدا خصوصا المجند الذي نقرأ فيه وتواضع المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دون في المرتبة هذا الذي صنعه نبي الله موسى كلم الله عليه الصلاة والسلام تواضع للعلم ونفد أمر الله سبحانه وتعالى في الرحلة إلى الخضر إن لنا عبداً هو أعلم منك فذهب يتواضع ويتعلم هذا العلم الذي هو, عنده وليس الذي هو عند الخضر وليس عند موسى فموسى أعلم من الخضر, الخضر هذا هو أصل ولكن قد يفوق المفضول على الفاضل في بعض الأمور فلا يستنكف الفاضل أن يأخذ هذا العلم عن هذا المفضول الذي فضله فيه فأخذه كم من الصحابة من أخذوا عن أبي هريرة وبعض أفضل منه وغير ذلك ما هو معلوم والإنسان كما يقال إنما يجلس حيث يستفيد وقد عوتب الحسن أو قد عوتب بعض السلف أنه يجلس إلى بعض الموالي فلماذا تجلس إلى هذا المولى فقال إنما يجلس الرجل حيث يستفيد فيتواضع الإنسان لمن عنده من الخير ليأخذ الخير عنه وإن سيفوته ويأخذ غيره وهو في حاجة إليه قال التواضع المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه فمن ذاك الذي هو ذاك أشرنا إليه نعم علي بن حسين حسين العابدين فكان يجلس لبعض الموالي فيستفيد منه وعوتب ليش تجلس لهذا قال إنما يجلس الرجل حيث يستفيد فالتواضع جيد في طلب العلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه إن الله أوحى إني أن تواضعوا ثم ذكر العلة في هذا الوحي من السماء حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد فإن لم يحصل التواضع حصل الفخر إن لم يحصل التواضع حصل البغي والعياد بالله والتواضع المتعلم لمن يتعلم منه لو كان دونه في المرتبة واعتذار العالم إلى من يريد الأخذ عنه في عدم تعليمه ما لا يحتمله طبعه هذا جميل وربما يأتيك بعض الناس يريد أن عن منك بعض الأشياء ولا يحتملها طبعه فاعتذر له قل له الله ما سنعلمك أنت تحتاج لأن تعلم مبادل علوم أولا قبل أن أعلمك هذا العلم الذي ربما ما تفهمه فالخضر نبه موسى على هذا أنك لن تستطيع معي صبرا فيه أشياء ما تحتملها ولا يحتملها طبعك ستمر بك في سيرنا الآن إذا أردت تمشي معي هناك أشياء ما يحتملها طبعه فما أنصحك أنك تلازمني لكن موسى أراد أن يلازمه وان يستفيد منه وفعلا ما صبر على تلك الأمور التي لم يحتملها الطبع ثلاثة أشياء مرت بموسى عظيمة وني أول مرة يرى مثل هذه الأشياء السفينة تخرق مع إحسان بالركوب من أهلها وهكذا أيضا غلام يقتل من غير ذنب كما أشار موسى عليه الصلاة والسلام وهكذا جدار يقام مع إباء أهل القرية الواجب عليهم وهو الضيافة هذه محتملها الطبع سأل عنها حصل الفراق بينه وبين الخضر فلا باس أن المعلم لمن أراد أن يتعلم منه إذا رأى أنه لو علمه مثل هذا الشميط. ما يطيغ ما يطيغها الآن ينصحه وهذا باب النصح واعتذار العالم إلى من يريد الأخذ عنه في عدم تعليمه مما لا يحتمله طبعه والتقديم المشيئة في الأمر نعم لا بد من هذا هذا الذي علمنا الله في كتابه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله نتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين علمنا الله المشيئة أننا لا نغفل عن هذا اللفظ قال رسول الله في شأن سليمان نبي الله عليه الصلاة والسلام وقد طاف على أو قد أراد أن يطوف على مئة وفعلا طاف على مئة وكانت الأمنية عظيمة ما هو أمر دنيو دنيوي يتزوج من أجله يبغي دكتور يبغي مهندس ويبغي غير الله لكما يتفاخر بها هذه الدنيا جامع أهله وجامع المئة على خلاف الروايات منهم من يروي ستين إلى آخره من أجل أن تلد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله انظر إلى الأمنية من فينا ينتبه لهذا الشيء الذي انتبه إليه سليمان أننا عند جماع الأهل أنها تنتج هذا النتاج العظيم لأهل الإسلام طالب علم ينفع الله سبحانه وتعالى به وهو من أعظم الجهاد أنك تنوي هذا وتريد أن الزوجة بإذن الله تنتج هذا النتاج أو مجاهد بطل في سبيل الله يواجه هؤلاء الأرفاض الأنجاس ويواجه غيرهم ممن فيهم حنق وعندهم حنق على أهل الإسلام وعلى الإسلام تكون عنده نية طيبة أن الله يسر لغلاماً شجاعاً يجاهد أعداء الله سبحانه وتعالى من الأرفاض ومن غيرهم وإنما نذكر هؤلاء الرافضة لأنهم أتعبوا المسلمين جدا أتعبوا أهل الإسلام فجهادهم متحتم على أهل الإسلام ويا يتعاونون عليهم ويصدقون في جهادهم والله لن تهر رافضه ما نفعهم أحد لكن الذي يحصل هو السبب في التأخر تأخر النصر وإلا والله لو اجتمعت الكلمة على الصدق والإخلاص مع الله سبحانه وتعالى لرأيت العجب من أهل الإسلام ففيهم الأبطال وفيهم الشجعان لكن يُقتلون الأبطال والشجعان وربما يُقتلون من خلف. واعتذار العالم إلى من يريد الأخذ عنه في عدم تعليمه مما لا يحتمله طبعه وتقديم المشيئة في الأمر واشتراط المتبوع على التابع اشتراط المتبوع على التابع اشترط الخضر على موسى أن لا يسأل وأن لا بالسؤال حتى يخبره واشتراط المتبوع على التابع أنه يلزم الوفاء بالشروط وأن النسان غير مؤاخذ به موسى اعتذر أنه نسيه لا تؤاخذني بما نسيت فهو ما قد أخذه على نفسه وما اشترطه المتبوع عليه فالنسيان لا يؤاخذ عليه الشخص ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما السكره عليه وأنه يلزم الوفاة بالشروط وأن النسيان غير مؤاخذ به وأن للثلاث اعتباراً في التكرار ونحوه وأن فائدة جميلة فإن الناس اعتبرون هذه الثلاث فيعتبرونها وجاءت الأحاديث كثيرة بالتثليث وأن المعتبر الثلاث فالخضر مشى مع موسى المرة الأولى والمرة الثانية عذره المرة الثالثة حصل الفراق بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام وهذا الناس ستستعمله سيقول لك سأمهلك ثلاث مرات وبعد ثلاث مرات خلاص ما بينه وبينك شيء سأمه لك مرة الأولى مرة الثانية والثالثة وبعد الثالثة سيحصل غير هذا الذي تسمعوا مني هذا جيد وأن للثلاث اعتباراً في التكرار ونحوه كما حصل في قصة موسى والخضر ثلاث مرات وبعدها فراغ حتى الطلاق كم الطلاق؟ كم الطلاق؟ ثلاث مرات وبعدها إيش؟ اللي سبينونا كبرى فإذا أردتها ممنوع لا أن تنكح زوج غيرك الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان إلى أن قال بعد أن ذكر الخلع بينهما فإن فلا تحل له من بعد حتى تنكح الزوج الغير فإن طلقها الزوج الغير فلا جناح عليه من يتراجعه بالشرط إن ظلنا أن يقيما حدود الله أم إذا كانت مشاكل سترجع الأولى التي من أجل حصل الطلاق الثلاث ما يصرح الرجوع ولا يبدأ الرجوع إن ظنى أن يقيم حدود الله وإلا كل واحد يذهب الحالة ترجعها وترجع المشاكل الأولى وأنه لا باسم طلب الغريب الطعام والضيافة جميل فطلب موسى استطعام أهل قرية أن يطلب الغريب الطعام ولا تثريب عليه أن يطلب إذا مشأ إلى بعض البلدان ونزل بعض البلدان وقد جاعى واحتاج للطعام ما فيه مانع وليس من باب المسألة المدمومة أنه يستطعم أهل القرية وقد جعنى بل واجب عليهم إطعامه واجب عليهم إطعامه حق الضيافة أو واجب عليهم نعم إطعامه لا بأس بطلب الغريب الطعام والضيافة وأن صنع الجميل لا يترق ولو مع اللئام صنع الجميل لا يترك ولو مع اللئام أصحاب القرية الذين أبوا أن يضيفوا موسى والخضر وقام لهم الجدار ذاك أقاموا من الجدار وهم لئام أناس ما أطعموهم وقد سطعموهم فلا بس يصنع الشخص الجميل مع هذا اللئيم ويحتسب به الأجر عند الله سبحانه وتعالى إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده اللئيم ما هو حولك ولا يستفيد من إكرامك بل صاحب تمرد عليك ولكن لا بأس إذا احتاج ولا سيم كان من القارب ومن الأرحام وإن كان لئيم نصبر عليه أكرمه وأن صنع الجميل لا يترك لو مع النئام وجواز أخذ الأجرة لو اتخذت عليه أجرة أو لو شئت لاتخذت عليه أجرة ما فيه مانع أن يأخذ الشخص الأجرة وإن كان عظيماً نبياً أدونه يأخذ الأجر على عمله وقد كان رسول الله يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة فلا مانع من ذلك وكان يتجر أيضا عليه الصلاة والسلام بمال خديجة قال وجواز أخذ الأجر وجواز أخذ الأجر على الأعمال وأن المسكين لا يخرج عن المسكنة بكونه له سفينة أما السفينة إلى آخره فكانت المساكين يعملون في البحر لا يخرج عن المسكنة بكونه له سفينة أو آلة يقتسب بها أو شيء لا يكفي وأن الغصب حرام أيها الله الغصب حرام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه أما أنه يأخذ ويقتصم ماله فذاك كان الملك رجل ما يباني ليس بصاحب دين يأخذ كل سفينة غصبة ولا يباني بحقوق الناس هذا والله من ما تعلمون ما لا ينيق بالملوك وقد آتاهم الله ما آتاهم من الملك ومن المال ويأخذون أيضا حقوق الناس المساكين هؤلاء ربما يبسط على بعض الأراضي يستقل نفوذة وغير ذلك وهو قد آتاه الله من الملك ما آتا ما يحتاج لهذا هذه مدمة أكثر في حقه وأن الغصب حرام وأنه يجوز إتلاف بعض المال وإن وأنه يجوز إتلاف بعض مال الغير أو تعيبه لوقاية باقيه كما أن المودع أو كما طيب. وأنه يجوز إتلاف بعض مال الغير أو تعيبه لوقاية باقيه كمال المودع واليتيم كمال المودع الذي أودع عندك شيئا وأراد بعض الناس أن ياخذه فلا بأس أنك تعطيه شيئا من مال المودع لأجل الحفاظ على الباقي وهكذا مال يتيم إذا أراد بعض الناس أن يبسط عليه من أهل النفوذ القوة فلا باس أن تصانعه بإعطائه شيء من مال اليتيم لأجل الحفاظ على الباقي ما فيه مانع فالخضر أتلف شيئا من السفينة لأجل أن تبقى السفينة ويبغى الأكثر فإنه سيأخذها كلها لكن يتلف البعض ويحافظ على الباقي ما أحسنها والله من فطنه وما إجمله وبوحي كما سمعته وهذا ذكاء أن الإنسان يلجأ إلى مثل هذا في مثل هذه المضايق هذا لا يوفق له إلا من وفقه الله سبحانه وإذا تعارض مفسدتان ارتكب الأخف كما تقدم في خرق السفينة مفسدة الإتلاف للبعض ومفسدة الأخذ الكلي مفسدتان الثاني عظيمة أعظم من الأولى فترتكب الأخف أو يرتكب الأخف فارتكب الخضر الأخف فأتلف شيئا من المال ليبقى الباقي وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب الأخف أو ارتكب الأخف وأن الولد يحفظ بصلاح بيه وأنه تجب عمارة ما يخاف منه ويحرم إهمالها إلى أن تخرب هذا تقدمت الفائدة وعن عليها وأن الشخص إذا رأى شيئاً سيتلف سيخرب فلا يصلح له إهماله وينبغي إعماره وإصلاحه حتى لا يتلف عليه كما صنع الخضر عليه الصلاة والسلام رأى الجدار يريد أن ينقض وقد آله إلى السقوط فأصلحه ورده إلى مكانه حتى يبقى ويبقى الكنز الذي تحته وهكذا من رأى جداراً في بيته يريد أن ينقض ويسقط ربما يسقط على الاولاد. فلا يصلح إهماله والله لا يليق إهماله ويقول هذا ما هو بيتي كيف ما هو بيته والخضر ما هو جداره صلح هذا ستضرر أنت بعده وترجع إلى صاحب البيت ترجع لي ما فيه مانع فموسى قد أشار الخضر أنه يرجع إليهم يأخذ أجرة أو أجرة على ذلك قالوا أن الولد يحفظ بصلاح به وأنه تجب عمارة ما يخاف منه ويحرم إهمالها إلى أن تخرب وأنه يجوز دفن المال في الأرض انتهى انتهى من الإكنين للسيوط رحمه الله وذكر أيضا عن البيضاوي وقال البيضاوي من فائد هذه القصة أنه لا يعجب المرء بعلمه وحاشى موسى من الإعجاب ولكن فائدة من الفوائد فموسى قال ما أعلم أحد أعلم مني ما أعلم أحدا أعلم مني في الأرض بحسب علمه وليس ثم إعجاب فيه ولكن من فوائد هذه القصة وأن الشخص ينتبهني نفسه وأن لا يقول ما في أحد أعلم مني أنا أعلم واحد أما موسى قالها باعتبار الواقع الذي يعلمه فهو نبيه وفعلا لا أحد أعلم منه في الأصل ولكن الخضر عنده بعض الجزئيات في العلوم ما عند موسى فذهب يأخذها عليه الصلاة والسلام والسعي في الإكمال هذا أمر جميل أن الشخص يسعى في الكمال وفي الإكمال أنه يكمل نفسه ويكمل النواقص التي عنده قال البيضاوي من فوائد هذه القصة أن لا يعجب المرء بعلمه ولا يبادر إنكار ما لم يستحسنه فلعل فيه سراً لا يعرفه يعني أن موسى أنكر بعض الأمور فالشخص لا يستعجل معنا يريد لا يبادر ولكن هي أمور غريبة والأمور الغريبة الغالب عن الإنسان أنه يبادر فيها ليش كذا؟ ليش فعلت كذا؟ إلى آخره وإذا علم السبب أطول العجب وذهب السؤال بعد ذلك وأن يبادر إنكار ما يستحسنه فنعل فيه سراً لا يعرفه وأن يداوم على التعلم ويتذلل المعلم ويراعي الأدب في المقال وأن ينبه, وأن ينبه المجرم على جرمه ويعفو عنه حتى, ويعفو عنه حتى يتحقق إصراره ثم يهاجر عنه هذه من الفوائد وإلا والله ما تنيقي لكن هي من الفوائد التي تذكر وإلا في لفظها من الاستهجال ما فيه فيتعلق بنبي الله موسى عليه الصلاة والله وهو يقصد هذا ولا شك ولكنها فائدة من الفوائد تذكر ومن فوائد الآية كما في فتح الباري استحباب الحرص على لقاء العلماء وما أجملها من فائدة استحباب الحرص على لقاء العلماء قد غطع المفاوزة موسى عليه الصلاة والسلام مع يوشع لأجل أن يصل إلى الخضر استحباب الحرص على لقاء العلماء وتجشم المشاق, تجشم المشاق في ذلك وإطلاق الفتى على التابع واستخدام الحر وطواعية الخادم لمخدومه وعذر الناس وجواز الإخبار بالتعب ويلحق به الألم من مرض قد لقينا من سفرنا هذا نصبه ما فيه مانع وهذا ليس من التشكي والاعتراض على الغضاء إلا قدره ما فيه مانع أن يخبر الشخص عن تعبه بل أنا ورأساه قالت عائشة ورأساه قال بل أنا ورأساه الألم الذي فيه وهو فيك أنا أشد منك ألما في رأسي فما فيه مانع أن الشخص يخبر عن الألم الذي فيه وعن التعب الآية جاءت بالتعب ويلحق بها الألم من مرض وغير ذلك يخبر به الشخص لا من باب ما سيأتي أنه يتسخط لا وإنما من باب الإخبار عن الواقع ويلحق به الألم من مرض ونحوه, ونحوه ويلحق به الألم من مرض ونحوه ومحل ذلك إذا كان على غير تسخط من المقدور ومنها أن المتوجه إلى ربه يعاني فلا يسرع اليه لا نعم لا يسرع اليه النصب بتقون لنا الجماعه فلا يسرع اليه النصب نعم المتوجه الى ربه يعان فلا يسرع اليه التعب والنصب وفي جواز طلب القوث وطلب الضيافه وقيام العذر بالمره الواحده وقيام الحجه الثانيه وفيها حسن الأدم مع الله وان لا يضاف اليه ما يستهج لفظه وإن كان الكل بتقديره وخلقه لقول الخضر عن السفينة فأردت أن أعيبها وعن الجدار فأراد ربك ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم الخير بيديك والشر ليس إليك انتهى وهكذا أيضا من الفوائد قالوا فوائدها إطلاق القرية عن المدينة لقوله أهل قرية ثم قوله, ثم قوله لغلال يتيمين في المدينة هذا حاصل ما ذكره فهيانيت مثل هذه الفوائد تخرج على جانب ويعلق عليها, يعلق عليها بعض إخوانين يفيد الناس بخلاصة فوائد سورة الكهف أو ما تقدم من قصة الخضر وموسى فقط قصة الخضر وموسى وإن أرادني تناول فوائد سورة الكهف ومنها القصص الثلاث فهذا جميل قصة أصحاب الكهف وما فيها من العجائب وحفظ الله لأوليائه وهكذا قصة الخضر مع موسى وهكذا أيضا قصة من سيأتيه فهذه قصص عظيمة جدا أي قصة القرنين فهي قصص عظيمة تناولتها هذه السورة سورة الكهف هذا يكفي ان شاء الله فائد السورة وهي خلاصة ما تقدم معنا تعتبر خاتمة لهذه القصة قصة موسى عني وقصة الخضر خاتبة وهذه الفائدة التي ذكرها إلهنا سبحانك الله وحمدك لا إله إلا أنت